بلانجون ذا حسابي من طوارق و عادات بعض بكان من شيء قرن ودي بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم حل لكم ما وراء ذلك ما انتبهتم باموالكم غير مسافحين ولا متخذي اقدار ومن يكف طيبات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم وراء ذلك ما تبتهو باموالكم محسن غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذين محسنين غير مسافحين فما استمتعتم بهم ان شاء الله ترى توكلك جندبي لكن وقفك ياك اولئك يوفون مكات بر راتب من دبيكا يكشف تخابا برกิจداه واتي ما ماعفه به منهم نفاتوهن وجورهن ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> كان علما حكيما وَمَن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكة إيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن وجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات, محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة تصبروا خير لكم الرحيم. يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تنينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان الضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة وأنتم يا أيها الذين آمنوا ماوري. آه. يا أيها الذين آمن بينكم بالباطن الحكم. يا الذين آمن لا تأكل بينكم بها إلى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا أبوش دم إلا أن تكون تجارب. يا أيها الذين من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهم نكفر عنكم سيادكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيب مما اكتسب والنساء نصيب مما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكن كل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين قد أيمانكم فاتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللذي تخافون شؤهن فاذهبهن وهجوهن في المضاجع وضربوهن فإن طعنكم فلا تبو عليهن سبيلا إن الله الله كان عليا كبيرة وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إسلاحا يوافق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتام والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب والصاحب وَعَبْدُ اللَّهِ وَلَا تُشْكُو بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينِ حَسَنًا وَبِذِلِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ و... والمس... وَبِذِلِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُمْ عبض الله ولا تشج به شيء اواب والذين يحسان ووبذ القرب واليت والمساكين والجارد القرب والجار الجنبي والصاحب بالجمب والصاحب بالجمبه وابن السميل وما ملكطمانكم إن الله لا يحب من كان مختلف فخرى الذينا الناس بالبخل الله من فضله وأعتدنا عذابا مهينا والذين في سبيل الله ثم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 على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعاسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا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 إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتابا أمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعننا أصحاب السابق وكان أمر الله مفعونا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد طلق ومن يشرك بالله فقد افترا إِثْمًا عظيما أَلَمْ ترى إِلَى الذين يزكون انفسهم بل لله يزكون من يشاء ولا يلومون فتنة انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا <تصفيق> هاییوشی ده اترشانه با... با... باشه. با... با... أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يلعن الله فلا تجد له نصيرا.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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله آخری خطه چی منشی منشی كلما نظيج جنودهم بدلنا بدلناهم جنودا غيرها ليذن العذب عذب إن الله كان عزيزا حكما شبوش من زن عجیب و الذين آمنوا بالصلاة والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت لنهار فيها أبدا لهم فيها زواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أتي الله وأتي الرسول للأمر منكم فيتنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلة ألم تر إلى الذين يسكن آفوسهم بل الله زك ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أرسل إليك وما أرسل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أرسل الله إلى الرسول المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة قال قد أنعم الله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمن قدمت ثم فما جاءوك يحلفون بالله نردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم رؤوا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 ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من أجر أجرا عظيما ولا ولهديناهم سراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين من خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل أن فين صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضهم من الله لنقول لم علمتكم بينكم وبينهم ودتويا ليكنتم معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيوقوتاً أو يغلب فَسَوْفَ نؤتيه أَجْرًا عظيماً وَمَا لَكُمْ لا تقاتلون في سَبِيلِ الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حين نساء والولدان الذين يقولون أولاد يه وما لكم لا تقاتلونا في سبيل الله وما لكم لا تقاتلونا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنه يقاتلونا في سبيل الله والذين كفرو يقاتلونا في سبيل الطاووت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف.الو واسه <تصفيق> داي؟ کات کات انگوشی دان انگوشی داستانه ایران داده میکنن. با چاره جواب داد جواب نده انگوشی داستانه پس آباده نیکوشه. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ألم تر إلى الذين انقِلَ لهم كفؤ أيديكم واقم الصلاة واتوزك فلما كتم عليهم القتال وإذا فرِن قم منهم يخشون الناسك خشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى ما تعد خير ولا حسنة هذه من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 غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتنا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير المئة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا, إلا نفسك وحرض المؤمنين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 اعتزلوهم ويلقوننكم السلام ويكفون ايديهم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقاتلوهم حيث ثقفتموهم اولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا برادر كوتينته من وما كان لمؤمن ان يقاتل مؤمنا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له زمان تيزر <تصفيق> ويمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا ذا نماز جاانا شو وبس ضربتم في سبيل الله يا أيها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القوا اليكم السلام لستم مؤمنا تبغون رضا الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرره والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين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 إلا المستضعفين من المشه إلا المستضعفين من الرجال وشطار إن الذين توفاهم الملائكة آه. إن الذين توفاهم الملائكة تضالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجمون فيها فولائك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان هيهات ولا يهدون شيء شيء بالليل إلا المستضعفين من الرجال والنساء يهيهات ولا ولا كلامي المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا ولا زينك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 وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصُّوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى فليصلوا فليصلوا ولتأت طائفة, طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم, وأسلحتهم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا أو وين تقوم الصلاة ماشي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 وما يضلون وكما يضلون الا في صهم ما من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بالصدقه والمعروف واسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ادوا ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف ومن يفعل عليكم عدوانا كلام يرد لكل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت المصير إن الله لا يغفر أن يشك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما و ومن يشرك بالله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فلا فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا ورود أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجني من تحت لنهار خاردين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون من ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن والتابع من لة إبراهيم حنيفا والتخذ الله إبراهيم خليلا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء إن لله يفتكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في تمن النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم ما كتب لهم وترغبون تكحوهن والمستضعفين من البلدان أن تقوم لليتامى بالقسط وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ في فِي الشُّهُورِ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا أن وَلَنْ بين أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فإن الله كان وفورا رحيما. ولين لاهم في السماء وإن تسمحتم فإن الله كان رافور رحيم. يبرز نجرو صورة النساء تصلحوا الله كان رافور الرحيم. ألم ترنا وإِيَّا تَفَرَّقُوا يُغْنِلَّهُ كُلًّا وَإِيَّا تَفَرَّقُوا يُغْنِلَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَنَقَدِمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَيَا تَكْفُرُونَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وين تكفر فاين الله كان غنيا وين تكفر فاين الله كان غنيا حميدا و لَنَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الله وين تروبات اگرچه ما تیم هستیم. هفت روبات ما في السماوات وما في لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ <تصفحن> <س false knowledge> في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتبع آخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والآلدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أعلى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا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 وقد نزل عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جَمِيعًا جميع الَّذِينَ يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكو القيامة يجعل الله للكافرين على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 چی اما مسابقه تیم هان کاتچو مونده دلیل ماجرا خاطر اششان نیست مثلا مثلا مثلا یقین کہ وہ جوارن زبان ہے در یا کتاب تو, اخر رو رو قرار تو خاتم شروع کتاب والا چاہیے تبارچم نه زبان محبا. محبا. محبا. محبا. زبان نرو زبان نگیریت جام آدمیم من می پی